أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد قلقنا الإنسان من سلالة من طين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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابهم به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نَسْقِيكم مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنها تَأْكُلُونَ وَعَلَيْها وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما خمعنا بهذا في آباء إلى الأولين إن هو إلا رجل به جن. تربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارتنا نور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين ثمين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليهم القول منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنتم ممتعك على الفلك فقُن الحمد لله فقُن الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فَقَرَّبَ رَبِّي أَنْزَلَ لِي مُنْسَلَمًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَنِينَ ثُمَّ أَنْشَأَ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ فَلَا فِيهِمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ أَنِّي عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ لَا يَرُهُ أَفَلَا تَسْتَقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَشْرَفْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 ما كذبون قال عما قليل الا يصبح منادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انثاما من بعدهم قرونا آخرين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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَنَجْجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 قالوا أإذا متنا وقُلنا تراب وعظام إن أئننا لمبعوثون لقد وعِدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون؟ قل من الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكو كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُعْدُونَ رَبَّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَاعِلٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنثَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنثَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ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 تكن آياتي تتنى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وَقَوْمٌ مِنْهُمْ صَدَحُوا إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالُوا كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَى لَثُم قَالُوا نَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِ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 ومن يدع مع الله الهه الاخر لا برهان له به لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين